تشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض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 Walla dinna, tada uza, da u, لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لهم فهل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاهُمْ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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟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 أولا أريناكم فلعرفتهم بسمائهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا اسُونَ وَلا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يغفر اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا 119. وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل